ومن يشاق الله فان الله فان الله شديد العقاب ما قطعت من دينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افا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 فان الله وللرسول وند القنبه واليتاما والمساكين وبن السبيل كيلا وبن السبيل كي لا يكون دونا بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن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 الذين تبوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يقشعر نفسه فأولئك فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْنِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ وَالَّذِينَ يقولون مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا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 لنونكم جميعا إلا في قرآن محصنة أو إلا في قرآن محصنة أو من وراء جدر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 بَرِيئٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي نَارٍ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدير السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر هو الله الذي لا القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.